لبيك فداك كل العرب والعجم لبيك لبيك من هاد ومن شهم لبيك فداك أ ش ع ا ر ي ومحبرتي فداك نثري و أ و ر ا ق ي فداك روحي و أ ج ز ا ئ ي وما ملكت فداك عمري و أ س ك ب في فداك دمي فداك أ ه ل ي ومالي والديار ومن سارت به الركب أ و يخطو على القدم وهبتك الروح لا ارضى لها بدلا مهما رماك العداء بالسوء والنقام عرضي لعرضك ابدا سوف ابذله من ذي الجود والكرم أ ن ت الذي أ ش ر ق الاظلام وانبلجت من نور وحيك الوان من ا ل غ ل ا م بذرت في ا ل أ ر ض نبت فضائل طويت موسوعه ن ف ي ا ل ن ا م اختارك ا ل ر ب ب ي ن ا ل خ ل ق أ ف ض ل ه م و ا ل و ح ي م ن ربك ا ل ر ح م ن تفتيني أتى ا س ل ه و ا ل أ ر ه أ ح ي ا بك الله ما قد مات من حكم ي أ ت ي ت ه م بالهدى من بعد ما ظلموا وصلت حبلا كان مقطوعا من الرحيم تعفو عن السوء والاحسان تبذله و أ ن ت بالخلق الفياض متسم تجود بالخير اذ وافاك سائله و أ ن ت تمسي قليل الجوع والعدم والطير ي أ ت ي ك يشكو غاشما ويرى ف ك ا ل ع د ا ل ة كي تنجي من والجذع ي أ ت ي ك ي ش ك و ح ن ي ن زاده ف ر ق ا ي ر ه لك ا ل ح ب ص د ق ا ج ت م ا ع